جزاء عند ربهم جنات جزاء عند ربهم جنات وعدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه